111. بسم الله الرحمن الرحيم 112. والسماء والطارق 113. وما أدراك ما الطارق 114. النجم الثاقب 115. إن كل نفس لما عليها حافظ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 111. يوم تبل فَمَا لَهُ فما له من قوة ولا ناصر 113. والسماء ذات الرجع 114. والأرض ذات الصدع 115. إنه لقول فصل وما هو 119. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم